But I don't remember. إن آلاء من الملاة إلا الله جميل منها. ونحن على. اللهم لك الحمد على ما رسلت من شهر رمضان والدام وعلى ما يشترك من الله الرجل وعلى ما هديتنا له وعلى ما هديتنا له وعلى ما صروا عنها وحافظنا يا رسلاليه اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على انت الله الله من لا اله الا الله وعنهم حمد رسول الله وعنهم حمد رسول الله وعنهم سائل بكار وصول رمضان الله على الحمد لله الا وعلى آل محمد سمع صلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد الله اللهم صل على محمد وعلى أزناك وزنوية يا صحابه صلاة وشلاما اللهم صل على محمد صلاة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الحمد على أعظم منا أصلاً منا مني أنا أصلاً منا أعظم مني مني ومني أصلاً مني أصلاً مني مني مني مني مني مني مني مني مني مني مني الهدى العظيم عظيم دنا اللهم اجعلنا الهدى لهم اهل الله وصلى الله وصلى الله العالمين اللهم يا الذي رحمة اللهم ادعونا من على بيطة من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 اللهم انما اله الى اللهم انما اله الى عبادك انما اله الى عبادك اللهم تكونوا علنا لهم على طاعة السياء رب العالمين اللهم يالجران يال والإقران أعنينا وإليهم على سترات النوم والله أعنينا على رب العالمين اللهم من اللهم لا علينا يا عزنا من بدينا من رب العالمين اللهم صنعنا من من الذين ليس يا العالمين اللهم أعزم السيدين وزيئاته سيدين سيدين وزيئاته يا رب العالمين اللهم حدّي لنا الإيمان وقلّيه وتقليدنا وشده لنا الإيمان وفكّي من رب العالمين يا من لا يؤمن بالجريدة ولا يهتم بالسفر لا حسن التجاوز ورص يا تغنى بيدك لا سامع في نجوى، ولا من في مشوى، لا ترى مصافر عن المنزل، لا تجد أمن على دبلة لا إلهنا ولا إلهنا ولا ملانا ولا غيرنا ربنا، اللهم اجعلنا اللهم عمره اللهم إنا إلى اللهم من اضعف اللهم من لا عافانا من عذاب النار سلام علي من سلام علي من هم أصبح لنا من المزارين برحيمنا أصبح لنا جميعا لكي هم عاشي ومن أفرح في لها معادنة من المزارين ويجعلنا فرح لنا من العالمين اللهم من والهان هنا والهنا مساحه الا دينه انا اتواصله الا وان في مجال تراعه فكر حسن الذي في <تصفيق> من تعالى لا خللا العباد عباد فصلى الله الذي من السماء والارض فينا اللهم انا نسالك من فضلك الكريم وان سلم الصادره وانا من اضلعنا لنا اضل لنا خالصا ولا تجعل احد فيا شركا رب العالمين يا الكلام يا اخوان جعلنا متبعين لسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير متقلب że ona jest że أحد. اللهم إن حرمتنا فلن يعطينا فلن نجد من فاحد يا رب العالمين اللهم انا معي بك من رب العالمين. اللهم انا أنا أستغفرك وما أتوب وما وأنا وما إليك وما أنتهى من دنيا وأنا أهديك من أمرك من دون دليل وأنا أمرك من دون دليل وأنا أعلم إليك وأنا اللهم يا ذا الجلال الله لا اله الا الله به اللهم ولا الحياه الله لا اله الا لا إله الله لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً ما في عليه الليل وفعل في عليه النهار في هلل من وآمن يا رب خير اعمالنا اخرها اللهم اجعل خير اعمالنا اخرها خير اعمالنا حياتنا فهي ان ما وزنا الفارس الان ما الجلال اللهم علينا من اللهم نسألك الأمن وعلى ما الامن ونسألكنا لمن نتين الذي لا يأكل ولا يهل ونسالك أبسعيبنا من شر ما أعطيكنا وهي شر ما معتنا يا رب العالمين اللهم اللهم قابل الذي نشده عن شبيله اللهم منكسر نبيك كم من يشده وعلى عليه وسلم من, من تقاول على جناب المتبس اللهم منكسر نبيك من تقاول على جناب المتبس اللهم في العزاء يا رب العالمين اللهم أعز جينك وحكابك وحكابك نبيك اللهم أره هذا الجين وأزعه حيث ظلط الليل والنهار يا رب العالمين يا يا اللهم جاء ستفى حب الينا من الماء البارد على الظمع اللهم نشارك زكاة حب مريك الزكاة يا اللهم ارزقنا محبه لرسولك صلى الله عليه وسلم واجعل وحدا الينا من انفسنا ومن اهلنا يا مولانا يا مولانا الناس اجمع لا بالجلال من اهل يوم اللهم في اللهم اجعلنا يمنا الشفع في ان يرسل من الجنه رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يشفع فيه ان يرسل لنا من, من يا رب العالمين أنت الله لا اله الا, إلا أنت. انت الله لا اله إلا, الا انت ربنا في شيء اللهم Akbar, Allahu اللهم ارحمنا الى الله اللهم ارحمنا الى شرنا الى ما الى الله اللهم ارحمنا اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين في <تصفيق> الاخره ارحمنا عند الفجور والداخلين في يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من يوصل الى اللهم يا ربنا ونبينا وارضينا الجنة وبلغ حساب وولاه امور برحمتك يا ارحم الراحمين الله ارفع الاخوان من المسلمين الله, عنه الله عنه رب الذي الذي الذي الله الذي الذي الله الذي الذي الذي الذي الذي الله الذي الذي الله الذي الذي عنه I'm gonna ربي كل مكان عز الاسلام واله وصحبه الى رب العالمين اللهم احرسهم وسترهم اجمعين وحفظ في رب العالمين اللهم الواحد. اللهم إنا نتكر عليه لإنا نرجو رحمتك ونصاف عذابك ونصاف بنا خائدين يا رحم الله اللهم أطلق حسنة الفاره لنب العالمين إلى ونجدين إنك على كل شرق كبير اللهم أرجونا ونجد المشهدين على ذاهب Now that the name of Israel is اللهم اعز شبابنا وشبابي المسلمين اللهم اعز كلهم سليما وكبيرهم مثلا بعيداهم اللهم اعز اللهم يا رب العالمين. اللهم اغفر عبد اللهم اغفر عبد اللهم اللهم اغفر عبد اللهم اغفر عباد اللهم اغفر عبادك اللهم لا قلوبنا بنور من عملنا صالحا فغفر لنا على احرم منه الله و بني من بني ومن بني وعن بني و بني و بني من بني رب العالمين رب العالمين على التعطي الهداء من نصرة الدين رب العالمين إنك على كل شيء قدير الله نزعى أعمال رب العالمين وأطلالهم غير المشعور وعلى كل رب العالمين اللهم اعذنا من شرور انفسنا اللهم من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعمل ونعوذ بك من شر اللهم اعذنا من شر ما بسم <متض Negative folklore beeping> الله وبامره وباسمه واوله واخر وجامعه ولا اللهم ولا لنا علينا لنا ولا علينا رب العالمين اللهم لا ولا اللهم اللهم اللهم 하나님의 기념으로서는 다행이셨다는 말입니다. 오늘의 기념으로서는 اللهم هذا خاصوا عن شائر بلاد يا رب العالمين اللهم تيزمنا إلي تلك اللهم لا تبذنا خائزين اللهم ادعى الاجتماعنا هذا من يا حي يا قيوم يا ملكه السويس اصلح لنا شانا عزيزا يا رب العالمين اللهم اجعل الاخره ترامب من الدنيا لا اله الا الله اللهم اجعل الاخره ترامب من الدنيا لا اله الا الله يا ذا الجلال والاكرام وارحم الراحمين اللهم انا نسالك ان من سالكا بنبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر مسالكا بنبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بلادنا امنه مطمئنه رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم نعوذ بك من كل شر قدرته يا اللهم عائلنا وأعف عنا اللهم إنا نسعب عصير عنا اللهم أشرنا ولا شهرنا وأرجنا ولا تحبنا وأرجنا ولا, تحبنا. ولا تحب عنا يا رب العالمين اللهم اغشر لنا اللهم اغشر لنا يا اللهم إنا مغفرة الأوسى منجل لا ايننا يا هذا وهذا يا عملنا اللهم من اللهم انا ما من العمل يا رب العالمين عملنا اللهم صل وسلم ولا نبينا ونبينا ونبينا ونبينا ونبينا اللهم لا ونبينا ونبينا ونبينا ونبينا ونبينا ونبينا ونبينا ونبينا على you <laughs>